ولو ألقى معاذيره لا تحرك بي لسانك لتعجل بي إن علينا جمعا وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظرا الى ربها ناظرا ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرا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 فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهليه يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب الانسان ان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 وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعَةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ أين أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذٍ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك بي لسانك لتعجل بي إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرا تظن ان يفعل بها فاقرا كلا اذا بلغت التراق وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق